وتفسيره من المختصر في تفسير القرآن الكريم سورة الإكراء مكية من مقاصد السورة بيان كمال الرسالة المحمدية فيها إشارات وبشارات للرسالة مضمونا ومستقبلة التفسير بسم الله الرحمن الرحيم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 وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا واخبرنا بني اسرائيل واعلمناهم في التوراه انه لا بد ان يقع منهم فساد في الارض بفعل المعاصي والبطر مرتين وليستعلن على الناس بالظلم والبغي متجاوزين الحد في الاستعلاء عليهم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 والاقتداء بالشاكرين من الأنبياء والمرسلين من شكمة الله وسنته أن يبعث على المفسدين من يمنعهم من الفساد لتتحقق حكمة الله في الإصلاح التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصي لئلا يصير ما أصاب بنيه لألا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل فسنة الله واحدة لا تتبدل ولا تتحول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 وخلقنا الليل والنهار علامتين ذالتين على وحدانية الله وقدرته لما فيهما من الاختلاف في الطول والقصر والحرارة والبرودة فجعلنا الليل مظلما للراحة والنوم وجعلنا النهار مضيئا يبصر فيه الناس فيسعون لمعاشهم رجاء أن تعلموا بتعاقبهما عدد السنين وما تحتاجون إليه من حساب أوقات الشهور والأيام والساعات وكل شيء بيناه تبيينا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 من فوائد الآيات من اهتدى بهدي القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره التحذير من الدعوة على النفس والأولاد بالشر اختلاف الليل والنهار بالزيادة والنقص وتعاقبهما وضوء النهار وظلمة الليل كل ذلك دليل على وحدانية الله ووجوده وكمال علمه وقدرته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 من كان يقصد بأعمال البر الحياة الدنيا ولا يؤمن بالآخرة ولا يلقي لها بال عجلنا له فيها ما نشاؤه نحن لا ما يشاؤه هو من نعيم ثم جعلنا له جهنم يدخلها يوم القيامة يعاني حرها مذموما على اختياره الدنيا وكفره بالآخرة مطرودا من رحمة الله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعي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 وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما افي ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وامر ربك ايها العبد واوجب الا يعبد غيره وامر بالاحسان الى الوالدين خاصه عند بلوغ الكبر فان بلغ احد الوالدين الكبر او بلغه كلاهما عندك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 واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وتواضع لهما ذلا ورحمة بهما وقل يا ربي ارحمهما رحمة لأجل تربيتهما إيايا في صغري ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ربكم أيها الناس أعلم بما في ضمانيهم من الإخلاص له في العبادة وأعمال الخير والبر بالوالدين فإن كانت نياتكم في عبادتكم ومعاملتكم لوالديكم وغيرهما صالحة فإنه سبحانه كان للرجاعين إليه بالتوبة غفورا فمن تاب من تقصيره السابق في طاعته لربه أو لوالديه غفر الله له وآت ذا حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا وأعطي أيها المؤمن القريب حقه من صلة رحمه وأعطي الفقير المحتاج وأعطي المنقطع في سفره ولا تنفق مالك في معصية أو على وجه الإسراف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 من فوائد الآيات ينبغي للإنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل ما لم يقدر عليه ليثاب على ذلك أن النعم في الدنيا لا ينبغي أن يستدل بها على رضا الله تعالى لأن الدنيا قد تحصل مع أن عاقبتها المصير إلى عذاب الله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 ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطا كبيرا ولا تقتلوا أولادكم خوفا من الفقر مستقبلا إذا أنفقتم عليهم نحن نتكفل برزقهم ونتكفل برزقكم أنتم إن قتلهم إن قتلهم كان اثما كبيرا إذ لا ذنب لهم ولا سبب يستوجب قتلهم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 بالقاتل او بقتله بغير ما قتل به او بقتل غير القاتل انه كان مؤيدا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 إن الله يسأل معطي العهد يوم القيامة هل وفى به فيثيبه أو لم يفي به فيعاقبه واوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويله وأتم الكيل إذا كلتم لغيركم ولا تخسروه وزنوا بالميزان العدل الذي لا ينقصه شيئا ولا يبخسه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 ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمشي في الأرض تكبرا واختيالا إنك ان تمشي فيها متعاليا لن تقطع الأرض بمشيتك ولن تصل قامتك إلى ما وصلت إليه الجبال طولا وارتفاعا فعلام التكبر إذن كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كل ما سبق ذكره كان السيئ منه عند ربك أيها الإنسان ممنوعا لا يرضى الله عن مرتكبه بل يبغضه من فوائد الآيات الأدب الرفيع هو رد ذوي القربى بلطف ووعدهم وعدا جميلا بالصلة عند اليسر والاعتذار إليهم بما هو مقبول الله أرحم بالأولاد من والديهم فنهى الوالدين فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوفا من الفقر والإملاق وتكفل برزق الجميع في الآيات دليل على أن الحق في القتل للولي فلا يقتص إلا بإذنه وإن عفا سقط القصاص من لطف الله ورحمته باليتيم أن أمر أوليائه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وت... من لطف الله ورحمته باليتيم أن أمر أوليائه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وتنميته حتى يبلغ أشده ذلك مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فتلقى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مدحورا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 قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين لو كان مع الله تعالى معبودات كما يقولون افتراء وكذبا إذا لطلبت تلك المعبودات المزعومة إلى الله ذي العرش طريقا لتغالبه, لتغالبه على ملكه وتنازعه فيه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 وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولم تذكر آلهتهم المزعومة رجعوا على أعقابهم متباعدين عن إخلاص التوحيد لله نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوة إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا نحن أعلم بطريقه استماع رؤسائهم للقرآن فهم لا يريدون الاهتداء به بل يريدون الاستخفاف واللغو عند قراءتك ونحن أعلم بما يتناجون به من التكذيب والصد عنه حين يقول هؤلاء الظالمون لانفسهم بالكفر لا تتبعون أيها الناس إلا رجلا مسحورا اختلط عقله انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيله تامل أيها الرسول لتعجب مما وصفوك به من صفات مذمومة مختلفة فانحرفوا عن الحق وحاروا فلم يهتدوا إلى طريق الحق وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لم لمبعوثون خلقا جديدا وقال المشركون انكارا للبعث اذا متنا وصرنا عظاما وبليت أجسامنا أنبع أرسل بعثا جديدة إن هذا لمستحيل من فوائد الآيات الزعم بأن الملائكة بنات الله افتراء كبير وقول عظيم الإثم عند الله عز وجل أكثر الناس لا تزيدهم آيات الله إلا نفورا لبغضهم للحق ومحبتهم ما كانوا عليه من الباطل ما من مخلوق في السماوات والأرض إلا يسبح بحمد الله تعالى بغير العبد ألا تسبقه المخلوقات بالتسبيح من حلم الله على عباده أنه لا يعاجلهم بالعقوبة على غفلتهم وسوء صنيعهم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 قل لهم أيها الرسول كونوا أيها المشركون أيها ان استطعتم حجارة في شدتها أو كونوا حديدا في قوته ولن تستطيعوا ذلك أو كونوا خلقا اخر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 قريب يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بثم إلا قليلا يعيدكم الله يوم يناديكم إلى أرض المحشر فتستجيبون منقادين لأمره حامدين إياه وتظنون أنكم ما مكثتم في الأرض إلا زمنا قليلا وقل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينذر بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا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 الكفر وما بعثناك ايها الرسول عليهم وكيلا تجبرهم على الايمان وتمنعهم من الكفر وتحصي عليهم اعمالهم إنما أنت مبلغ عن الله ما أمرك بتبليغه. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورة وربك أيها الرسول أعلم بكل من في السماوات والأرض وأعلم بأحوالهم وبما يستحقون ولقد فضلنا بعض الأنبياء على بعض بكثرة الأتباع وانزال الكتب وأعطينا داود كتابا هو الزبور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 وما من قرية أو مدينة إلا نحن منزلون بها العذاب والهلاك في الحياة الدنيا بسبب كفرها أو مبتلوها بعقاب قوي بالقتل أو غيره بسبب كفرها كان ذلك الإهلاك والعذاب قضاء إلهي مكتوبا في اللوح المحفوظ من فوائد الآيات القول الحسن داعا لكل خلق جميل وعمل صالح فإن من ملك لسانه ملك جميع أمره فاضل الله بين الأنبياء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 وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون واتينا ثمود الناقة مبصره فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وما تركنا انزال العلامات الحسية الداله على صدق الرسول التي طلبها المشركون كإحياء الموتى ونحوه إلا لأننا أنزلناها على الأمم الأولى فكذبوا بها فقد أعطينا ثمود آية عظيمة صادحة هي الناقة فكفروا بها فعاجلناهم بالعذاب وما نبعث بالآيات على أيدي الرسل إلا تخويفا لأمهم لعلهم يسلمون وإذا قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن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 وما جعلنا شجرة الزقوم المذكور في القرآن أنها وما جعلنا شجرة الزقوم في القرآن أنها في أصل الجحيم إلا ابتلاء لهم. فإذا لم يؤمنوا بهاتين الآيتين فلن يؤمنوا بغيرهما ونخوفهم بانزال الآيات فما يزدادون بالتخويف بإنزلها إلا زيادة في الكفر وتماديا في الضلال. وَإِذْ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلق تطينا واذكر أيها الرسول إذ قلنا للملائكة أسجدوا لآدم سجود تحية لا سجود عبادة فامتثلوا وسجدوه كلهم له لكن إبليس ابى تكبرا أن يسجد له قائلا أسجد لمن خلقته من الطين وأنا خلقتني من النار فأنا أشرف منه قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال إبليس لربه هذا المخلوق الذي كرمته علي بأمرك لي بالسجود له لان أبقيتني حيا إلى آخر الحياة الدنيا لأستميلن أولاده ولأغوينهم عن صراطك المستقيم إلا قليلا ممن عصمت منهم وهم عبادك المخلصون قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة قال له ربه اذهب انت ومن اطاعك منهم فان جهنم هي جزاؤك وجزاءهم جزاء كاملا موفرا على اعمالكم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 فثبته وهداه الصراط المستقيم ولورثته مثل ذلك على حسب اتباعهم له وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا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 وأقض صلاة الفجر وأطل القراءة فيها وصلاة الفجر تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار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 عمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوس، وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمة مثل الصحة والغنى أعرض عن شكر الله وطاعته وتباعد تكبرا وإذا أصابه مرض أو فقر ما كان شديد القنوط واليأس من رحمة الله قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيله قل أيها الرسول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 من فوائد الآيات في الآيات دليل على شدة اثقار العبد إلى تثبيت الله إياه وأنه ينبغي له الا يزال متملقا لربه أن يثبته على الإيمان عند ظهور الحق يضمحل الباطل ولا يعل الباطل إلا في الأزمنة والأمتنة التي يكسل فيها أهل الحق الشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهاله والآراء الفاسدة والانشراف السيء والمقاصد السيئة في الآيات دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمر ليس في مصلحة السائل الأولى أن يعرض عن جوابه ويدله على ما يحتاج إليه ويرشده إلى ما ينفعه إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا لكن لم نذهب به رحمة من ربك وتركناه محفوظا إن فضل ربك كان عليك عظيما حيث جعلك رسولا وختم بك الأنبياء وأنزل عليك القرآن ولما كان المشركون يتذرعون بأن هذا القرآن من جنس ما يقوله البشر واقترحوا تبديل احتحداهم الله بالإتيان بمثله فقال قل إن جتمعت الإنس والجن على أي يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا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 أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرة أو يكون لك بستان كثير الأشجار أو يكون لك بستان كثير الأشجار فتجري فيه الأنهار بغزارة.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 قل لو كان في الأرض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل أيها الرسول ردا عليهم لو كان على الأرض ملائكه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 سلت به إليكم إنه كان بأحوال عباده محيطا لا يخفى عليه منها شيء بصيرا بكل خفايا نفوسهم من فوائد الآيات بيّن الله للناس في القرآن من كل ما يعتبر به من المواعظ والعبار والأوامر والنواهي والقصص رجاء أن يؤمنوا القرآن كلام الله وآية النبي الخالدة ولن يقدر أحد على المجيء بمثله من رحمة الله بعباده أن أرسل إليهم بشرا من فإنهم لا يطيقون التلقي من الملائكة، من شهادة الله لرسوله ما أيده به من الآيات، ونصره على من عاداه وناواه.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 لا هو احنا مشينا على المنهج هذا ولما ان شاء الله at uh -huh. Thank you. Um الملائكة تحضر من جالس الذكر صح؟ الحمد لله معنى ملائكة يعني. ابن حزم رحمه الله شوف الهمة ابن حزم كان ينشي الأبياط أنا يقول منايا من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال من ذكرها في المحافل. وألزم أطراف الثغور مجاهدا إذا هيعة ثارت فأول نافر واحد اسمه أظن النابغ الجعدي والله أعلم نادى منادى الجهاد فطبعا خرج استنفره فنفى فجلست زوجته على الباب تمسك فيه بجلس لكنه قدم رضا الله تعالى على رضا زوجته وقال أبياته قال باتت تذكرني بالله قاعدة والدمع ينهل من شانيهما سبلا يا بنت عمي كتاب الله أخرجني كرها وهل عن الله ما طلبه فإن رجعت فرب العرش يرجعني وإن لشقت بربي فابتغي بدلا ما كنت أعرج أو أعمى فيعذرني أو ضارعا من ضنى لم يستطع حوله هؤلاء آباء فاجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا أبا حبيبة المجامعة <تصفيق> <تصفيق> طيب لا حول ولا قوة إلا بالله قوة من الله أيها لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفكروا والإقدام قتالوا دخصير شجاع لازم تقدم في المعركة دخصير جواد لازم تدفع بقول الشاعر أيضا الجد بالجد والحرمان بالكسل بدك تصير مجد بدك تجد بدك تصير محروم بدك إيش تكسب الجد بالجد والحرمان بالكسل فانصب تصب عن قريب غايه الأمل هذول البيتين الشيخ العباد يكررهم كثيرا لولا مشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر وإقدامه قتاله والجد بالجد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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورة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 وراءه على الناس على مهل وترسل في التلاوة لأنه أدعى للفهم والتدبر ونزلناه منجما مفرقا حسب الحوادث والأحوال قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأبقان سجدا قل أيها الرسول آمنوا به فلا يزيده إيمانكم شيئا أو لا تؤمنوا به فلا ينقصه كفركم شيئا إن الذين قرأوا الكتب السماوية السابقة وعرفوا الوحي والنبوة إذا يقرأوا عليهم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 ويقعون على وجوههم ساجدين لله يبكون من خشته ويزيدهم سماع القرآن وتدبر معانيه خضوعا لله وخشيه له قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا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 سورة الكهف مكية من مقاصد السورة بيان منهج التعامل مع الفتن وضرب النماذج لذلك التفسير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 ما فوق وجه الأرض من المخلوقات جمالا لها لنختبرهم أيهم أحسن عملا بما يرضي الله وأيهم أسوأ عملا لنجزي كلا بما يستحقه وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وإنا لمصيرون ما على وجه الأرض من المخلوقات ترابا خاليا من النبات وذلك بعد انقضاء حياة ما عليها من المخلوقات فليعتبروا بذلك أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا لا تظنن أيها الرسول أن قصة أصحاب الكهف ولوحهم أن قصة أصحاب الكهف ولوح ولوحهم الذي كتبت فيه أسماءهم من آيات العجيبة بل غيرها أعجب مثل خلق السماوات والأرض إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اذكر أيها الرسول حين التجع الشبان المؤمنون فرارا بدينهم فقالوا في دعائهم لربهم ربنا أعطنا من عندك رحمة بأن تغفر ونبنا وتنجينا من أعدائنا وجعل لنا من أمر الهجرة عن الكفار والإيمان اهتدا إلى طريق الحق وسدد فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد ثم بعد سيرهم ولجؤهم إلى الكهف ضربنا على آذانهم شجابا عن سماع الأصوات وألقينا عليهم النوم أعواما كثيرة ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين احصى لما لبث وأمده ثم بعد نومهم الطويل أيقظناهم لنعلم علم ظهور أي الطائفتين المتنازعتين في أمد مكثهم في الكهف أعلم بمقدار ذلك؟ الأماد. نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا نحن نطلعك أيها الرسول على خبرهم بالصدق الذي لا مريت معه إنهم شبان آمنوا بربهم وعملوا بطاعته وزدناهم هداية وتثبيت على الحق وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها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 وإلا فلا يحزن ولا يأسف في العلم بمقدار لبث, أص... لبث أصحاب الكهف ضبط للحساب ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته في الآيات دليل صريح على الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والخرابات والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة ضرورة الاهتمام بتربية الشباب لأنهم ازكى قلوبا وانقى افئده وأكثر حماسة وعليهم تقوم نهضة الأمم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 وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وتظنهم أيها الناظر إليهم مستيقظين لانفتاح أعينهم والواقع أنهم نيام نقلبهم في نومهم تارة يمينا وتارة شمالا حتى لا تأكل الأرض أجسامهم وكلبهم المرافق لهم ماد ذراعيه بمدخل الكهف لو اطلعت عليهم وشاهدتهم لادبرت عنهم هاربا خوفا منهم ولم تلأت ولم تلأت نفسك رعبا منهم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 ناهم بعد مدة طويلة ليسأل بعضهم بعضا عن المدة التي مكثوها نائمين فأجاب بعضهم مكثنا نائمين يوماً أو بعض يوم وأجاب بعض منهم مما لم تظهر له مدة مكثهم مما لم تظهر له مدة مكثهم نائمين ربكم أعلم ربكم أعلم بمدة مكثكم نائمين ففوض إليه علم ذلك وانشغلوا بما يعينكم ففوضوا إليه علم ذلك وانشغلوا بما يعنيكم فأرسلوا, أحدهم بنق... فأرسلوا أحدكم بنقودكم الفضية هذه إلى مدينتنا المعهودة فلينظر أي أهلها أطيب طعاما وأطيب مكسبا وليتأن في دخوله وخروجه ومعاملته وليكن لبقا ولا يدع أحدا يعلم بمكانكم لما يترتب على ذلك من ضرر عظيم إنهم إي يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم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 عليها قبل أن يمن الله عليكم بالهداية إلى دين الحق وإن رجعتم إليها فلن تفوزوا أبدا لا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة بل ستخسرون فيهم الخسران العظيم بسبب ترككم دين الحق الذي هداكم الله إليه ورجوعكم إلى تلك الملة المنحرفة من فوائد الآيات من حكمة الله وقدرته أن قلبهم على جنوبهم يمينا وشماله بقدر بقدر ما لا تفسد تفسد الأرض أجسادهم بقدر ما لا تفسد الأرض أبسامهم، وهذا تعليم من الله لعباده. جواز اتخاذ الكلاب للحاجة والصيد والشراسة. انتفاع الإنسان بصحبة الأخيار ومخالطة الصالحين، حتى لو كان أقل منهم منزلة، فقد حفظ ذكر الكلب، فقد حفظ ذكر الكلب لأنه صاحب أهل الفضل. دلت الآيات على مشروعية الوكالة وعلى حسن سيادة والتلطف في التعامل مع الناس.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 ربهم اعلم بحالهم فحالهم يقتضي أن لهم خصوصية عنده وقال أصحاب النفوذ ممن ليس لهم علم ولا دعوة صحيحة لنتخذ على مكانهم هذا مسجدا للعبارة تكريما لهم وتذكيرا بمكانهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سالسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا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 ما يعلم عددهم إلا قليل ممن علمهم الله عددهم فلا تجادل في عددهم ولا في غيره من احوالهم فلا تجادل في عددهم ولا في غيره من أحوالهم اهل الكتاب ولا غيرهم الا جدالا ظاهرا لا عمق فيه بان تقتصر على من نزل عليك وحي بشانهم ولا تسأل احدا منهم عن تفاصيل شانهم فانهم لا يعلمون ذلك ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن أيها النبي لشيء تريد فعله غدا إن فاعل هذا الشيء غدا لأنك لا تدري هل تفعله أو يحال بينك وبينه وهو توجيه لكل مسلم إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا إلا أن تعلق فعله على مشيئة الله بأن تقول سأفعله إن شاء الله غدا ولا واذكر ربك بقولك ان شاء الله إن نسيت أن تقولها وقل ارجو أن يرشدني ربي لأقرب من هذا الأمر هداية وتوفيقا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة ومكث أصحاب الكهف في كهفهم ثلاثمائة سنين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 ألزم نفسك بصحبة الذين يدعون ربهم دعاء عبادة ودعاء مسألة أول النهار وآخرة مخلصين له لا تتجاوز عيناك عنهم تريد مجالسة أهل الغنى والشرف ولا تطع من صيرنا قلبه غافلا عن ذكرنا بختمنا عليه فأمرك بتنشية الفقراء عن مجلسك وقدم اتباع ما تهواه نفسه على طاعة ربه وكانت أعماله ضياعا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقل أيها الرسول لهؤلاء اللهين عن ذكر الله لغفلة قلوبهم ما جئتكم به هو الحق وهو من عند الله لا من عندي ولست مجيب, ولست مجيب دعوتكم إياي أن أطرد المؤمنين فمن شاء منكم الإيمان بهذا الحق فليؤمن به وسيس وسيصر, وسيصر بجزائه كذا؟ هلا؟ فمن شاء منكم الإيمان بهذا الحق فليؤمن به وسيسر بجزائه ومن شاء منكم الكفر به فليكفر وسيستاء بالعقاب الذي ينتظر إن أعددنا للظالمين أنفسهم باختيار الكفر نارا عظيمة أحاط بهم صورها فلا يستطيعون فرارا منها وإن يطلبوا غوثا بماء من شدة ما يلاقون من العطش يغاثوا بماء كالزيت العكر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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات قد احسنوا عملهم فلهم ثواب عظيم إن لا نضيع أجر من أحسن عملا بل نوفيهم أجورهم كاملة غير من منقوصة أولئك لهم جنات عدن إن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقة أولئك الموصوفون بالإيمان وفعل الأعمال الصالحات لهم جنات إقامة يقيمون فيها أبدا تجري من تحت منازلهم, منازلهم أنهار الجنة العذبة يزي يزينون فيها بأسورة من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من رقيق الحرير وغليظه ويتكئون على الأسرة المزينة بالستائر الجميلة حسن الثواب ثوابهم وحسنت الجنه منزلا ومقاما يقيمون فيه ولما بين سبحانه جزاء الظالمين وجزاء المؤمنين ضرب مثلا لهما فقال و... واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ من أعناب وَحَفَفْنَاهُمَا بنخل وجعلنا بَيْنَهُمَا زَرْعًا واضرب أَيُّهَا الرسول مثلا لرجلين كافر ومؤمن جعلنا للكافر منهما حديقتين وَأَحَطْنَا الحديقتين بنخل وأنبتنا في الفارغ من مساحتهما زروعا كلك آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ما نهارا فأثمرت كل حديقة ثمارها من تمر وعنب وزرع ولم تنقص منه شيئا بل أعطته وافيا كاملة وأجرين بينهما نهرا لسقيهما بيسر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من ما لو أعز نفرا وكان لصاحب الحديقتين أموال وثمار أخرى فقال لصاحبه المؤمن وهو يخاطبه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 بعد البعث كذب والله لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا اخطات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 بعثك لكن لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكن أنا لا أقول بقولك هذا وإنما أقول هو الله سبحانه ربي المتفضل بنعمه علينا ولا أشرك به أحدا في العباده ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما لو ولده هل حين دخلت حديقتك قلت ما شاء الله لا قوة لأحد إلا بالله فهو الذي يفعل ما يشاء وهو القوي فان كنت تراني فان كنت تراني افقر منك واقل اولاده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 من اهلاك الله لحديقته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 شيء مقتدرا واضرب أيها الرسول للمغترين بالدنيا مثلا فمثلها في زوالها وسرعة قضائها مثل ماء مطر أنزلناه من السماء فنبت بهذا الماء نبات الأرض وأي نع فأصبح هذا النبات متكسرا متفتتا تحمل الرياح أجزاءه إلى نواحي أخرى فتعود الأرض كما كانت وكان الله على كل شيء مقتدرا لا يعجزه شيء فيحي ما شاء أو يفني ما شاء من فوائد الآيات على المؤمن ألا يستكين أمام عزة الغني الكافر وعليه نصحه وإرشاده إلى الإيمان بالله والإقرار بوحدانيته وشكر نعمه وإفضاله عليه ينبغي لكل من أعجبه شيء من ماله أو ولده أن يضيف النعمة إلى موليها ومستيها بأن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا جواز الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا المال والأولاد مما يتزين به في الحياة الدنيا ولا نفع للمال في الآخرة إلا إن أنفق فيما يرضي الله والأعمال والأقوال المرضية عند الله خير ثوابا من كل ما في الدنيا من زينة ويخير ما يؤمله الإنسان لأن زينة الدنيا ثانية وثواب الأعمال والأقوال المرضية عند الله باق ويوم نسير, الجبال وترى الأرض بارزة ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا واذكر يوم نزيل الجبال من مواطنها وترى الأرض ظاهرة لزوال ما عليها من جبال وشجر وبناء وجمعنا جميع المخلوقات فلم نترك منهم أحدا إلا بعثناه وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وعرض الناس على ربك صفوفا فيحاسبهم ويقال لهم لقد جئتمونا فرادا صح؟ فوتت شيء طيب خلع أعود الآية وعرضوا على ربك صفا لقد جئ ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا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 ووضع كتاب الاعمال فمن اخذ كتابه بيمينه ومن اخذ اياه بشماله وترى ايها الانسان الكافرين خائفين مما فيه لانهم يعلمون ما قدموا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 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه هو وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا واذكر أيها الرسول إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية فسجدوا كلهم له امتثالا لأمر ربهم إلا إبليس كان من الجن ولم يكن من الملائكة فأبى واستكبر عن السجود فخرج عن طاعة ربه أفتتخذونه أيها الناس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 في الآيات الحث على اتخاذ الشياء الشيطان عدوه، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، وكان الإنسان وأكثر شيء جدله، ولقد بينا ونوعنا في هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكثير من أنواع الأمثال ليتذكروا ويتعلو، لكن الإنسان وخاصة الكافر أكثر, أكثر شيء يظهر منه.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 وما حال بين الكفار المعاندين وبين الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه وما حال بينه وبين طلب المغفرة من الله لذنوبهم نقص البيان فقد ضربت لهم الأمثلة في القرآن وجاءتهم الحجج الواضحة وإنما منعهم طلبهم بتعنت إيقاع عذاب الأمم السابقة عليهم ومعاينه العذاب الذي وعدوا به وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوه وما نبعث من نبعث من رسلنا إلا مبشرين أهل الإيمان والطاع ومخوفين أهل الكفر والعسيان وليس لهم تسلط على القلوب بحملها على الهداية ويخاصم الذين كفروا بالله الرسل مع وضوح الدليل لهم ليزيلوا بباطلهم الحق المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وصير القرآن وما خوفوا به أضحوكة وسخرية ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرى وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ولا أحد أشد ظلما ممن ذكر بآيات ربه فلم يعبأ بما فيها من وعيد بالعذاب وأعرض عن للتعاض بها ونسي ما قدم في حياته الدنيا من الكفر والمعاصي ولم يتوب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 ولا يجازون يجازون مش اثنين يجازون فيه على كفرهم واعراضهم ان لم يتوبوا لن يجدوا من دونه ملجا يلجؤون اليه وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى الكافره القريبة منكم مثل قرى قوم هود وصالح وشعيب اهلكناهم حين ظلموا انفسهم بالكفر والمعاصي وجعلنا لاحلاكهم وقتا محددا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضي حقوبا وذكر أيها الرسول حين قال موسى عليه السلام لخادمه يوشع بالنون لا أزال أسير حتى أصل ملتقى البحرين أو أسير زمنا طويلا إلى أن ألقى العبد الصالحة فأتعلم منه فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فسارا فلما وصل ملتقى البحرين نسيا سمكتهما التي اتخذاها زاد لهم فأحي الله السمك واتخذ طريقا في البحر مثل السرداب لا يلتئم الماء معه من فوائد الآيات عظمة القرآن وجلالته وعمومه لأن فيه كل طريق لأن فيه كل طريق موصل إلى العلوم النافعة والسعادة الأبدية وكل طريق يعصم من الشر من حكمة الله ورحمته أن تقيضه المبطلين المجادلين الحق بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبين الباطل وفساده في الآيات من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه أن يحال بينهم وبينه ولا يتمكن منه بعد ذلك ما هو أعظم مرهب وزاجر عن ذلك فضيلة العلم والرحلة, فضيلة العلم والرحلة في طلبه واغتنام لقاء, لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم الحوت يطلق على السمكه الصغيره والكبيره ولم يرد ولم يرد في القران لفظ السمك وانما ورد الحوت والنون واللحم الطري السنه فيها السمك مر عليكم حديث في في سمك الحل الحديث الله اعلم شوف إيش؟ يمكن تسميه هذه الحادثه معقوله فلما جاوز قال لفتاه اتنا غداء انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فلما تعديا ذلك المكان قال موسى عليه السلام لخادمه اتنا طعام الغدوه لقد لقينا من سفرنا هذا تعبا شديدا لونا مفطرين اليوم عزمتم على الريوك لونا مفطرين مفطرين <تصفيق> طيب بعد الأيد ان شاء الله قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال الغلام وأرأيت ما حصل حين التجأنا إلى الصخرة فإني نسيت أن أذكر لك أمر الحوت وما أنساني أن, أذكر وما أنساني أن أذكره لك إلا الشيطان فقد حي الحوت واتخذ له طريقا في البحر يحمل على التعجب قال ذلك ما كنا نبغي على آثارهما قصصا قال موسى عليه السلام لخادمه ذلك ما كنا نريد فهو علامة مكان العبد الصالح فرجعا يتتبعان آثار أقدامهما لئلا يضيعا عن الطريق حتى انتهيا إلى الصخرة ومنها إلى مدخل الحوت فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناهم من لدنا علما فلما وصلا مكان فقب الحوت وجدا عنده عبدا من عبادنا الصالحين وهو الخضر عليه السلام اعطيناه رحمه من عندنا وعلمناهم من عندنا علما لا يطلع عليه الناس وهو ما تضمنته هذه القصه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 أعصي لك أمرا أمرتني به قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكره. قال الخضر لموسى إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء مما تشاهدني أقوم به حتى أكون أنا البادئة بتبيين وجهه فانطلقا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمراه فلما اتفقا على ذلك انطلقا الى ساحل البحر صح؟ نعم. صح؟ نعم. فلما اتفقا على ذلك انطلقا إلى ساحل البحر حتى لقيا سفينه فركبا فيها دون اجره دون أجرة للخضر فخرق الخضر السفينة بقلع لوح من ألواحها فقال له موسى أخرقت السفينة التي حملنا أهلها فيها بغير أجرة رجاء أن تغرق أهلها لقد, لقد أتيت أمرا عظيما قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال الخضر لموسى ألم أقل إنك لم تطيق معي صبرا على ما ترى مني قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا قال موسى للخضر قال موسى عليه السلام الخضر لا تؤاخذني بسبب تركي لعهدك نسيانا ولا تضيق علي وتشدد في صحبتك فانطلقا حتى, حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا فانطلقا بعد نزولهما من السفينه يمشيان على الساحل فابصرا غلاما لم يبلغ الحلم يلعب مع غلمان فقتله الخضر فقال له موسى أقتلت نفسا طاهرة لم تبلغ الحلم دون ما ذنب لقد أتيت أمرا منكرا من فوائد الآيات استحباب كون خادم الإنسان ذكيا فطنا كيسا ليتم له أمره الذي يريده أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به وأن الموافق لامر الله يعان ما لا يعان غيره التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب النسيان لا يقتضي المؤاخذة ولا يدخل تحت التكليف ولا يتعلق به حكم تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه وان كان دونه في العلم لدرجات كثيره اضافه العلم وغيره من الفضائل إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى والإقرار بذلك وشكر الله عليها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد